هوَّ جَعللَكُم خَلَائ فَ فِي الأرض فَمَنْ كَثََفَ عَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزيد الكافِرينَ كُفْرُهُمإِن دَ رَبّهِم إللاا مَقُتَ وَلَا يَزيدُ الكافِرينَ كُفْرُهُم إِلاا خَسَاراء والارأيتم فرقا افهم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم خلق في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم عنا بينه من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 وَلَن تَجِدَنَّ لِسِنَتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَتْ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كان اللههُ لُعجِزَهُ مِ شيءَيْئ في السَّمواتِ وَلَا فِي الأض إهُ كانَ عَمَ قَذر